وإذا <تبع> أريكم القتال وهو كله لكم وإذا <تبع> أريكم التكبير وهو كله لكم وأذا يُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَأَتَأَنُّ إِنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يعلم وأنتم لا